و أحسن إليكم شيخنا حبيبات الله عندنا سؤال آخر ما نصيحتكم للإخوة السلفيين الذين يدخلون في فيسبوك يعني بغرض ضعوة و يجادلون الحزبيين عموما و الحلبيين خصوصا ما نصيحتكم لهم رجي أنا أنصحهم بالابتعاد بالتعاد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 وإذا كان عندك تأهل اذا كنت مؤهلا للكتابه تكتب بحثا وانشره اما انك قد استحباب الجدار معهن بدفع انا لا انصحك